الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ضمن دروس التفسير وتفسير صورة النساء فنبدأ على بركة الله بدرس جديد اللهم إنا نسألك الهدى والتقاء والعفاف والغنى. يقول الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضافين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يقول الله تبارك وتعالى ما لكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله هذا تحريض وترغيب في الجهاد في سبيل الله عز وجل وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسهمونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن دينهم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله تحريض وحث على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ودائما أو غالبا إذا ذكر الجهاد أو القتال يذكر فيه في سبيل الله للتنبيه على الإخلاص في سبيل الله تبارك وتعالى تنبيه على الإخلاص لله عز وجل وأن يكون جهاد الإنسان لله لا لأمر آخر لماذا؟ لأنه قد يقاتل الإنسان للقوة وقد يقاتل من أجل عصبية أو يقاتل من أجل قبيلة أو يقاتل من أجل تراب وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أول من تسعر عليهم النار ثلاثة وذكر منهم المجاهد والكريم والذي يتعلم العلم هؤلاء فعلوا هذه الأمور لا لله وإنما لغير الله فكان جزاؤهم أول من تسعر بهم النار وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إذن تحريض وترغيب في الجهاد في سبيل الله الذي هو أعظم تجارة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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله اي في سبيل دينه في سبيل طاعته لاعلاء لاعلاء كلمه دين الله عز وجل هذا هو الجهاد الذي الذي جاءت النصوص في فضله وان اجره عظيم وما جاء في الاحاديث في فضل المجاهد الذي يجاهد الله تبارك وتعالى لاعلاء كلمه دينه والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان يحتمل أن يكون هذا عطف على اسم الله ويكون المعنى كالتالي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل استنقاذ المستضعفين من الأسر واضح المعنى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل إنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ويحتمل أن يكون منصوبا على الاختصاص أي يكون المعنى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وأخص المستضعفين فإنهم من أعظم ما يصدق عليهم سبيل الله وعلى هذا القول يكون استنقاذ المستضعفين أحد الأسباب التي من أجلها يقوم الجهاد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين لإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان وكلاهما تصبان في مصب واحد نعم والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان أين في مكة المستضعفين الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا من رجل أو امرأة أو من الولدان يقول ابن عاشور رحمه الله وفي قوله تعالى والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال والمستضعفون الذين يعدهم الناس ضعفاء وأراد بهم من بقي من المؤمنين في متة من الرجال الذين منعهم المشركون من الهجرة بمقتضى الصلح الذي انعقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سفير قريش سهيل بن عمرو إذ كان من الشروط التي عقد عليها الصلح أن من جاء إلى مكة من المسلمين مرتدا عن الإسلام لا يرد إلى المسلمين ومن جاء إلى المدينة فارا من مكة مؤمنا يرد إلى مكة ومن المستضعفين الوليد ابن الوليد وسلمة بن هشام إلى آخره وأما النساء يقصد فهي المرأة التي يمنعها زوجها وأولياؤها من الهجرة وأما الولدان فهم الصغار من أولاد المؤمنين والمؤمنات فإنهم كانوا يألمون من مشاهدة تعذيب آبائهم وذويهم وإذاء أمهاتهم وحاضناتهم وعلي بن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. والقتال في سبيل هؤلاء ظاهر لماذا إنقاذهم من فتنة المشركين وإنقاذ الولدان من أن يشبوا على أحوال الكفر أو جهل الإمام سياتينا بالفوائد وجوب إنقاذ الأسير المسلم وأن الجهاد في سبيل الله لئل كلمة الله أن إنقاذ المسلمين الذين يعذبون ويهانون ويفتنون أما ذا عن دينهم يفتن الإنسان عن دينه والفتنة أشد من القتل فما ترون الآن أن الأمة الإسلامية ساكتة ولا تتحرك وحكام العرب وحكام الدول الإسلامية لا يهتمون بالمسلمين الذين يعذبون هذه مسؤولية عظمى سيسألون يوم القيامة سنسأل كلنا يوم القيامة عن إخوان لنا يعذبون في بقاع الأرض ويهانون ويفتنون عن دينهم لكن هكذا أصبنا بالذل لما تركنا الجهاد في سبيل الله إخوان لنا يجب نصرتهم هذا لا إشكال فيه عند العلماء أن المسلم إذا فتن وعذب وهجم عليه من الدول الكافرة التي تريد أن تصده عن دين الله تبارك وتعالى يجب يجب إنقاذه كل ماذا؟ كل على حسب طاقته, كل على حسب طاقته وحالته فيجب الجهاد بالمال يجب الجهاد بالنفس كلنا على حسب حاله فما نراه الآن ما أصاب الأمة من التخلف كله بأسباب ذكرها الله وذكرها الرسول تركنا الجهاد حب الدنيا انشغلنا بجمع الدنيا من حل أو حرام فصلنا إلى ما صاروا إليه ولو جاهدنا في سبيل الله ورغبنا في الآخرة لأعزنا الله عز وجل الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمر ينصر الله من ينصره فالله المستعان إنقاذ المستضعفين الإنسان يفتن عن دينه يفتن ولا يبال به وديار الكفر ودول الكفر والأعداء من منافقين ومن كفار قد تكالبوا عليهم ربما يهتكون الاعراب ويقتلون الأبناء، الفتنة أشد من القتل، فلا عزة للأمة إلا بالجهاد في سبيل الله وإقامة الدين في القلوب قبل الأرض. نقيم ديننا في قلوبنا ونحقق ما يريده الله عز وجل من أمر بالمعروف ونهي المنكر وجهاد في سبيل الله. وقد جاء في الحديث أن من أسباب الذل تركوا ترك الجهاد في سبيل الله. نعم. الذين يقولون أي هؤلاء من الرجال والنساء والولدان يدعون الله عز وجل لكشف ضرهم ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها المراد بالقرية هنا مكة حتى بعض العلماء الإجماع مراد بها مكة يدعون ربهم أن يخرجهم من هذه القرية وهي مكة الظالمي أهلها. لماذا وصفوا بالظلم نقول لأمرين الأمر الأول لشركهم والشرك يسمى ظلم قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وأيضا لاعتدائهم ولظلمهم من المستضافة المسلمين قال القرطبي والمراد بظلم أهل مكة إشراكهم بالله والعدوان على هؤلاء المستضعفين فهم لأجل أنهم كانوا يؤذون المسلمين ويوصلون إليهم أنواع المكاره واجعل لنا من لدنك وليا أي ويقولون أيضا اجعل لنا من لدنك وليا أي من عندك وليا يتولانا ويتولى أمورنا واجعل لنا من لدنك نصيرا أي ناصرا ينصرنا على عدونا وقد قال الشيخ ابن عثيمين. اعلم أن الولي والنصير إذا اجتمعا صار الولي فيما ينفع والنصير في دفع ما يضر أما إذا أفرد أحدهما شمل الآخر من يعطينا أمثلة لهذه القاعدة الفقير والمسكين الفقير الإيمان والإسلام والفقير والمسكين من فوائد الآية الحث والتحريض على الجهاد في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله لماذا لا تقاتل في سبيل الله تنقذ إخوان لك لماذا لا تقاتل في سبيل الله لترفع الذل عن نفسك تعجب انكر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن موت الشهيد أسهل أسهل الميتات وأن فيه من الأجور وفيه من الأعمال القلبية وفيه من مجاهدة النفس ومن حب الله وفيه من الخيرات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل بخلاف ما يعيش الناس الآن بعضهم من الظل والصغار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ومن فواد الآيات توبيخ من تكاسل عن الجهاد والتكاسل عن الجهاد من صفات من؟ المنافقين الذين يريدون الدنيا وقد قال الله عز وجل في الآية السابقة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة قلنا ما معنى يشرون يبيعون, يبيعون. الصحيح الذي عليه الأكثر أن معنى يشرون يبيعون يبيعون الدنيا بالآخرة الحياة الدنيا بزخارفها بالآخرة بزينتها وما عده الله عز وما عد الله عز وجل فيها من النعيم المقيم ومن فوائد الآية وجوب تخليص الأسير المسلم ما يترك الأسير المسلم في أيدي الكفار يصد عن دين الله ويفتن عن دين الله ويعذب ويهان قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عودوا المريض وفكوا العالم وأطعموا الجائع ففكاك وإخراج وفك الأسير المسلم وتخليصه ما حكمه واجب يجب على المسلمين أن يخلصوا وأن يفكوا الأسير المسلم. ومن فؤاد الآية وجوب الدفاع عن المستضعفين من المسلمين وهذا من أعظم الأعمال وبالذات في هذا الزمان فإن المستضعفين من المسلمين لا أحد يتكلم فيهم وقد نسوا يضطهدون ويعذبون ويصدون عن دين الله ولا أحد يتكلم إلا القلة لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة ثم قال الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضائفا هذه الآية أيها الأخوة ترغيب للمؤمنين وتنشيط لهم للجهاد وبيان أن المؤمن الحقيقي يكون قتاله لله ولذلك قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله فالمؤمن هو المؤمن الحقيقي هو الذي يكون هدفه القتال في سبيل الله لا من أجل مال ولا من أجل دنيا ولا تربل غيره يريد ما عند الله عز وجل يريد الأجور العظيمة يريد الاستجابة لأمر الله. ولأمر رسوله لأنه يعلم أن الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله هي الحياة وهي السعادة في الدنيا والآخرة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله في طاعته لإعلاء كلمة الله عز وجل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الكافر هو الذي يقاتل في سبيل الطاغوت وما المراد بالطاغوت هنا قيل المراد الشيطان المراد بالطاغوت هنا الشيطان بدليل فقاتلوا أولئاء الشيطان وإذا قال أبو حيان والطاغوت هنا الشيطان لقوله فقاتلوا أولئاء الشيطان وقد يقال هنا أيها الأخوة إن المراد بالطاغوت كل من قاتل في غير سبيل الله سؤال من أين استنبطنا هذا الكلام؟ لأنه قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله إذن كل من قاتل في غير سبيل الله فهو طاغوت. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنه في مقابلة من يقاتل في سبيل الله وقد ذكرنا قاعدة ذكر الشيخ ابن عثمين وذكر بعض العلماء وذكرنا في الدرس الماضي أن الشيء أو الكلمة يعرف معناها بمعرفته فنفر رطبات انفر جميع هنا قال الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فاذا ما هو الطاغوت هنا من يقابل في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فهو المؤمن ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو الكافر الطاغوت كل من قاتل في غير سبيل الله فلو قاتل شخص من أجل التراب طاغوت قاتل من أجل العصبية طاغوت قاتل من أجل الملك طاغوت قاتل من أجل الشرك طاغوت وهكذا قاتل من أجل القوانين الوضعية طاغوت هذا أعم ويدخل ضمنه الشيطان فإن الذي يدعو لهذا من؟ الشيطان والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت في سبيل الشيطان في طاعة الشيطان في سبيل التراب في سبيل العصبية في سبيل الدنيا وجمع الدنيا أما المؤمن يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى لإعلاء كلمته يقول السعد رحمه الله في سبيل الطاغوت الذي هو الشيطان وفي ضمن ذلك عدة فوائد منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته ليس كذلك انتهى كلامه يعني يقولك الذين آمنوا يقاتلوا في سبيل الله كلما قوي إيمان الشخص كان جهاده في سبيل الله للمؤمن الحقيقي ما يقاتل إلا في سبيل الله يقول السعدي منها ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن ويحسن منه الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل فأهل الحق أولى بذلك كما قال الله تعالى في هذا المعنى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق وهو الحق التوكل على الله فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة ثم قال الله تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان أي يا من تقاتل في سبيل الله قاتلوا أولياء الشيطان وهنا سؤال من هم أولياء الشيطان هم من أطاعه واتبعه هؤلاء هم أولياء الشيطان ومنهم من يقاتل لا لتكون كلمة الله هي العليا يقاتل في غير سبيل الله تبارك وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا هل هذه الجملة هل هذه الجملة تحريض على الجهاد وجهه ضعيف تقوية لل لقلوب المؤمنين هذا الشيطان وأولياء الشيطان إذا قمتم أنتم بدين الله وفي سبيل الله فاعلموا أن كيدهم ضعيف الكيد سلوك الطرق المخفية في ضرر العدو فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين فتدبيره ضعيف فالمؤمن القوي المعتمد على الله عز وجل لا يضره أبدا لا شيطان ولا أولياء الشيطان طيب يقول ابن عطية هذه الآية تقتضي تقوية قلوب المؤمنين وتحريضهم والطغوت كل ما عبد واتبع من دون الله نعم والإعلام بضعف كيد الشيطان تقوية لقلوب المؤمنين وتجرئ لهم على مقارعة الكيد الضعيف فإن العزمة والحزمة الذي يكون على حقائق العيمان يكسره ويهد ويهده نعم انتهى كلام ابن عطية رحمه الله هل نستفيد من الآية إن الشيطان يكيد للإنسان نعم الشيطان يكيد بل إن الشيطان من مهام الشيطان ومن وظائف الشيطان ماذا أن يضل بني آدم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عقبات يوقع الشيطان فيها بني آدم عقبة عقبة إن عجز على العقبة هذه ذهب إلى العقبة الأخرى يقول ابن القيم رحمه الله في ذكر العقبات التي يوقع الشيطان فيها بني آدم العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه وبلقائه وبصفات كماله إذا العقبة Twenty events بالكفر لأنه إذا وقع بالكفر ستعلق الموضوع أليس كذلك أنت الموضوع وقع بالكفر فإن نجى منها ببصيرة الهداية طلبه على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة العقبة الثانية عقبة البدعة نسأل الله سلام لكم تعرفون أن المبتدع المبتدع كأنه يطعن في الدين كأنه يعني أن الرسول خان الرسالة فإن سلم منها بنور السنة ذهب إلى العقبة الثالثة وهي الكبائر عقبة الكبائر يقعه في الكبائر. شوف ما يسلم ابن آدم؟ لابد أن يعرف أن وراءه شيطان يعمل بالليل والنهار ويوسوس له. العقبة الرابعة، الش الكبائر الثالثة الكبائر، فإن قطع هذه العقبة بإسمة من الله أو بتوبة النصوح تنجيه منه طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصقائر. فإن نج منها طلبه على العقبة الخامسة. وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها ما الفائدة سؤال ما الفائدة يشغله بالمباحات ما الفائدة دام أن المباحات ليست بحرام من يعرف نعم الفائدة المباحات شغله عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعادة انظر شغله في المباحات ستأتي كلمة المقيم من هذه المعقبات الناس سقطوا الزمان فإن نجى من هذه العقبة طلبه على العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحه المفضولة من الطاعات يشغله بماذا بالأعمال المرجوحه طاعات لكنها أعمال مفضولة نسمع لابن قيم ماذا يقول عن هذه قبل ما الفائدة من ذلك يشغله بطاعات لكنها طاعات مفضولة ما الهدف من ذلك ليشغله عن, عن الأفضل. الأفضل الأعمال الفاضلة عن الجهاد وعن طلب العلم وعن مقاراة البدع والرد على البدع يشغله بطاعات مفضولة تقول هذا خير هذا خير إيش يغل بهذا الخير هذا خير اسمع ابن القيم يقول رحمه الله في كتاب مدارد السالكين وله نفس العقب السادسة كلام في بدائع الفوائد يقول العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحه المفضوله من الطاعات فأمره بها وحسنها في عينه وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية ويقول في بدء الفوائد المرتبة السادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول أما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسن له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه إذن متى يأمر بالمفضول إذا كان في ذلك ترك للفاضل والأفضل وقلّ من ينتبه لهذا من الناس فإنه يعني ابن آدم بيشاف الشيطان يأمر بالمفضول فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا ومحرك إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعي من الشيطان فيقول ابن آدم فإن الشيطان لا يأمر بخير ويرى أن هذا خير فيقول هذا الداعي من الله وهو معذور إذا ماذا يقول ابن ادم؟ يقول ما يمكن يكون هذا الشيء من الشيطان. الشيطان يأمر بخير؟ لا لا. فين بالمفضولات. يقول ابن القيم ولم يصل علمه يعني ابن ادم الى ان الشيطان يأمر بسبعين بابا من ابواب الخير. من اللي يأمر هذا بالخير؟ الشيطان. الشيطان. لكن طيب الشيطان عدوي. كيف يأمر بسبعين 70 باب من ابواب الخير؟ اسمع إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل ابن القيم يقول وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون سببه تجريد متابعة الرسول وشدة عنايته بمراتب الأعمال يعرف مراتب الأعمال يعرف انبز من هذا العمل هذا أفضل عمل يقول وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاه له ثم يقول ابن القيم ولكن أين أصحاب هذه العقبة فهم الأفراد في العالم والأكثرون قد ضافر بهم في العقبات الأول الله المستعان. الأكثر وقعوا عقبات الأولى من الكفر والبدعة والكبار والصغائر لكن انظر, انظر وفعلت حينما ترى الناس حينما يخرج شيء جديد ما يسمى بتويتر أو يسمى البالتك أو غيرها تجد الناس يقبلون على هذا الأمر صغارا وكبارا وكل يقول أنا أدعو إلى الله عز وجل نحن لا ننكر الدعوة إلى الله عز وجل لكن لماذا الجميع يتج لهذا الباب وهناك باب عضو أعظم من الجهاد في سبيل الله من الأمر بالمعروف أنه على المنكر طلب العلم لله الأعمال السرية إلى غير ذلك ثم هذا المجال كيف يدخله الجميع الصغار والكبار والكبار والمرأة والرجل وهو موضع اختلاط وموضع خطير وقد ذكر أحد الاخوه في مقال في الانترنت نسمع بكلامه نس... ننصح عفوا ننصح بقراءته يبين ما حدث فيها والعياذ بالله من الأمور التي لا تحمد أقباها فننصح بقراءة هذا المقال وقعت أمور عظيمة لا أستطيع أن أذكرها هنا في هذا المجلس لأن المكان مكان اختلاط وفيه شبه وللأسف بعض من ليس عنده علم أو له هوى كما يقول الشيخ السلام في بعض المسائل هي يقول مجال ديني والنفس لا حظ والهوى ويدخل هذه الأمكنة التي فيها اختلاط وفيها نساء وفيها شهرة وواء إلى آخره إلى آخره هذا مجاله فالشيطان حريص تستغرب وتتعجب حينما ترى باب من الأبواب الجميع يدخل هذا الباب مع أن هناك أبواب وأعمال أفضل وأجل وأعظم ولا مقارنة, ولا مقارنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم لله تبارك وتعالى والرد على أهل البداع إلى غير ذلك من الأعمال العظيمة فينتبه الإنسان ويحذر ولا يعرف مداخل الشيطان إلا من استنار قلبه بنور السنة وكما قال ابن القيم تجريد المتابعة للرسول ما معنى تجريد المتابعة للرسول تجده يسأل أهل العلم الموثوقين الورعين ويجتهد هو ما يقلد هواه أو يسمع لهواه الناس كلها في كذا الناس كلها في هكذا لا تطيع الناس ترجع إلى العلماء أهل العلم أهل الرسوخ تنظر لهذا الأمر قد يكون في فتنة واختراط والنساء وغير ذلك من الأمور التي يعني أصبحت لا تخفى على أحد من في قلبه ذرة إيمان يرى ما حدث من الأمور التي لا تحمد عقباهنا صلى الله عليه وقد ذكرنا قديما أن ابن القيم ذكر رحمه الله أن الشيطان يقول لابن آدم هذا المجال في خير من أجل ماذا؟ يسقطه فيه ويعميه عن الشر الذي فيه ويذكرها في عيدة الصابرين أن من أسالي الشيطان يأتي لابن آدم ويقول أدوش فيه خير هذا الدش فيه بعض المحاضرات والشيطان ذكي يعرف أن ابن آدم سيدخل القنوات اللي فيها نساء وشيئا فشيئا يقل قيمة الدش كان الدش له هيبة البيت للبيت في هيبة يعني يصعب المسلم أن يدخل الدش إلى بيته فحينما يدخل بعض القنوات مثلا الإسلامية نقول يهون الأمر يهون. شيئا فشيئا أريد أن نرى الأخبار خبر عظيم خبر حرب خرب كذا وكذا في القناة التلفونية شيئا فشيئا كما ترون في البيوت الآن حتى كثير من الصالحين أدخلوا القنوات التي تحتوي على النساء بل ربما تحتوي على أمور أمور عظيمة وخطيرة والعياذ بالله لا تخفى على أحد فالله مستعال من فواد الآية بيان أن الإيمان يحمل على الإخلاص الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. من فوائد الآية بيان أن من قاتل في غير سبيل الله في خصلة من خصلة الكفر. ومن فوائد الآية أن الكفار المحاربين المحاربين من أولياء الشيطان. ومن فوائد الآية بيان وضع في كيد الشيطان. ومن فوائد الآية أن الشيطان يكيد للإنسان. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه ورزقنا وإياكم الجهاد في سبيله والعمل لدينه والإخلاص لدينه. وقد كان عمر يدعو اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم